قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إن لم نجهم أجمعين إلا امرأتهم قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون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 وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن دَأْبَرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ نُصْبِحِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَنُ قَالُوا أَوَلَمْ نَهكَ عَنِ الْعَالَمِينَ